الدرس الثاني الصوم واحد استمع إلى العبارات واعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور تلاوة القرآن صلاة التراويح الإفطار زكاة الفطر ليلة القدر السحور الصوم